بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين طاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك والله العزيز الحكيم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 الله هو الوفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا مرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا غيب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعل واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ام اتخذوا من دونه اوليا فالله هو الولي وهو يحيي الموتى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 فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الألعم أزواج يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ك مثله شيخ وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبصق رزقاً ما يشاء ويقدر إنه بكل شيء. أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضيا بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعده في شك منه مريب فلذلك فادعوا لا تتبع أهواءهم وقل بِمَا بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعزل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا, لنا أعمالنا ولكم أعمالنا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 يستعجل بها الذين لا يؤمنون فيها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله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 ولولا كلمة الفصل لقطي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين في روضات الجنة كل الذي يبشر الله عباده الذين حسنه ومن يقلترف حسنه نذله فيها إِنَّ ان الله غفور شكور ذلك النبي يبشر الله عباده الذين أجرًا إلا المودة في القربة، ومن يقترف حَسَنَةً حسنة نزدهل فيها حسنًا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشئ والبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليهن بذات الصدق وهو الذي يقبل التوبه هم من فضله والكامر والكامر what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 بعد ما قلطوا وينشر رحمته, وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاءُ قديرٌ وما أصابكم من نصيبتٍ فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويَعفُو عن كثيرٍ ويَعفُو عن كثيرٍ وما أن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 إن شاء يسكن الريح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لآيات, لآيات, لآيات لكل صبار شكور أو يوبطهن بما كسب ويعفو عن كثير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 قال الذين آمنوا وعلى ربهم يتعكنون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وَأَقَامُ الصَّلَاةُ وَأَمْرُهُمْ شُورَةً بَيْنَهُمْ وَمِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْضُ البغي هم البغيوهم ينتصرون وجزاء سيئ سيئ مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالم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 من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لم إِنَّهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب يَوْمَ يُلْعَنُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلِ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا عَمَدَ مِنَ اللَّهِ مَا لكم حفيظا إن عليك إلا البلاء وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحبة فرح بها فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم بما وقدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء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 إنه علي الحكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان